أحدهما في الآخر وما لا فلا ما لاني يجوز إسلام أحدهما في الآخر وما لاني لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر لا يجوز النساء بينهما لا يجوز اسلام احدهما في الآخر بر بشعير بر بتمر بر بزبيب تمر بزبيب هل يجوز بيع احدهما في الآخر نسى لا لأنهم اتفقوا في علة الربا. لو قال له مثلا أعطيك مئة صاع من البر الآن لتسلمني وقت الخريف مئتي صاع من التمر اسلم مئتي صاع من التمر بمئة صاع من البر هل يصح لا لا يصح ولم لا يصح لأنه لا يصح بيع أحدهما في الآخر مؤجلا البر مع التمر والتمر مع الزبيب والزبيب مع الشعير والشعير مع القمح كل هذه لا يجوز بيع أحدهما في الآخر مؤجلا فلا يجوز إسلام أحدهما في الآخر مئة صاع من القمح بمئة ريال سلم هل يصح أو لا يصح لأنه يصح بيع القمح بالدراهم مؤجلا فيصح النساء بينهما مئة صاع من الأرس بمئة صاع من التمر مؤجلا هل يصح لا لانه لا يصح بيع احدهما بالاخر مؤجلا فلا يصح بيع احدهما بالاخر سلما كيف صح مئة ريال من مئة ريال بمئة صاع من القمح قلت يصح لما لأن الريالات قيمة نقد فيباع بها ويشترى حاضرا ومؤجلا بخلاف القمح بالشعير والقمح بالأرز والقمح بالتمر فلا يجوز بيع احدهما بالاخر مؤجلا فلا يجوز بيع احدهما بالاخر نساء فما جاز النساء بينهما جاز السلم بينهما مجموعه من الثياب بمئة صاع من التمر وقت الخريف هل يصح نعم لانه يصح بيع الثياب بالتمر النساء فيصح بيع احدهما بالاخر سلما. مئة كيلو من الحديد بمئة صاع من التمر. هل يصح سلما مئة كيلو من الحديد تسلم الآن؟ بمئة صاع من التمر تسلم وقت الخروف هل يصح يصح لانهما لم يتفقا في عله الربا سواء قلنا عله الربا الطعم او الكين والوزن الكين والوزن اختلفا هذا صاع هذا وزن كيلو و... والطعم كذلك التمر له طعم لكن الحديد ليس له طعم ليس مطعوم فإذا صح بيع شيء بآخر نساء صح بيع أحدهما بالآخر سلما بمئة صاع من التمر قال خذ هذا البعير لك وأعطني بدله وقت الخريف مئة صاع من التمر هل يصح؟ يصح لأنه يصح بيع أحدهما بالآخر مؤجلا فيصح بيع احدهما بالاخر نساء وسلما وما لا يصح بيع احدهما بالاخر نساء لا يصح بيع احدهما بالاخر سلما نعم فعلى قولنا يجوز النساء في العروض يصح اسلام عرض في عرض وفي ثمن يصح اسلام عرض بعرض ويصح بثمن مثلا يقول اعطيك الان مئة ثوب من القطن او الكبتان على ان تسلمني في وقت الشتاء مئة ثوب من الصوف انا اعطيك الان ملبوس الوقت الحاضر وتعطيني فيما بعد ملبوس الشتاء مئة ثوب من الصوف فهل يصح؟ نعم لأنهما عرض فالعرض يصح بيع بعضه ببعض حاضرا ومؤجلا وسلاما يقول مثلا أعطيك الآن مئة قطيفة أو مئة قدر او مئة ثوب او اي نوع من انواع العرب على ان تسلمني بعد ستة اشهر مئة قطيفة بنوع اخر او مئة ثوب او مئة قدر او نحو ذلك صحة لانه يصح بيع العرض بالعرض مؤجلا ويصح نسى ويصح سلما ويصح بالثمن كذلك نعم فان اسلم عرضا في آخر بصفته فجاءه به عند المحل ففيه وجهان احدهما يلزمه قبوله لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفته فيلزم قبوله كغيره والثاني لا يلزم قبوله لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن فإن أسلم عرضا في آخر بصفته فجاءه به عند المحل قال له مثلا اعطيك الان قطيفة هذه على ان تسلمني بعد ثلاثة اشهر قطيفة بصفتي كذا وكذا تنطبق على هذه القطيفة الحاضره أسلمه قطيفة بقطيفة كان له غرض في التأجيل حفظ هذه البضاعة أو نحو ذلك فاتفق على هذا ثم بعد شهرين جاءه بقطيفته نفسها ردها علي قال هذا الذي أسلمت عندي بصفتها هذه فاتشها قال هذه قطيفة يا أخي التي سلمتك قبل شهرين قال هي هي أليس لك قطيفة هذه قطيفتك وبصفتها هل ينزمه قبولها أو لا قال فيه وجهان أحدهما يلزم قبوله لما لأنه أسلمه قطيفة بقطيفة وجاءه بالقطيفة في الوقت المحدد وبالصفة المتفق عليها فيلزم قبولها الرواية الثان وجه الآخر قالوا لا له حق الامتناع. يقول لا يا أخي هذه قطيفة التي سلمت قبل ثلاثة أشهر ما أقبلها الآن أريد قطيفة جديدة أريد شيء الآن ورد جديد سلمني إياه قال قد لا الوجه الآخر لا يلزم قبوله لأنه يلزم من هذا أن يرد عليه يعني يكون نفس القطيفة هي الثمن وهي المثمن في آن واحد أعطاه القطيفة قبل شهرين ثم ردها عليه بعد شهرين وجهان في المسألة والثاني لا يلزم قبوله لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن يعني هذه القطيفة هي الثمن في الأول ورجعت صرتي المثمن هي المبيع في الثاني لا. فس... لا. وإن أسلم صغيرا في كبير فحل السلم وقد صار الصغير على صفة الكبير فعلى الوجهين مثل القطيفة إلا أنها تختلف بالكبر والصغر قال له أنا في حاجه الآن إلى ثني أسلمك أعطيك الآن الثني الذي ترغب فيه على أن تسلمني بعد ستة أشهر أو أقل أو أكثر مثلا جذع أو مسن أكبر منه سنا فاتفق على هذا فأعطاه الجمل بالصفة الحاضرة واستلمه فلما مضت الستة الأشهر وإذا الجمل نفسه هذا أصبح بالصفة المذكورة في البيع فسلمه إياه فهل يلزم قبوله أم لا يلزم؟ يقول هذا جملي الذي أعطيتك قبل ستة عشر فكيف ترده علي نقول نعم يرده عليك لأنكم اتفقتم على أنه يسلمك في هذا الوقت هذا السن وأصبح هذا نفسه هو بهذه السن فمثلا الرجل عنده جذع من الضأن والجذع من الضأن ما له ستة أشهر. فقال: أسلمك الآن جذع من الضأن على أن تسلمني بعد ستة أشهر. ثني من الضأن فاخذ الرجل هذا الجذع ورباه واستفاد منه ما يستفيد مثلا ثم بعد سته اشهر اصبح نفسه هو ثني فلما حل التسليم رد عليه جذعه السابق قال يا أخي هذا الجذع الذي أعطيتك قبل ستة أشهر قال نعم أعطيتني إياه وهو جذع على أن اسلمك بعد ستة أشهر ثني الآن هو ثني انظر أسنانه هو ثني هل يقبله أو لا قال فيه الوجهان السابقان له أن يقبله لأنه المسلم فيه بصفته ما تغير وله أن الا يقبله لأنه الذي سلمه قبل ستة أشهر فأصبح الثمن هو المثمن فيه وجهان نعم فصل ولا يشترط وجود المسلم فيه قبل المحل لا حين العقد ولا بعده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فلم ينههم عنه نعم. وفي الثمار ما يلقطع في أثناء السنة فلو حرم لبينه ولأنه يثبت في الذمة ويوجد عند المحل فصح السلم فيه كالموجود في جميع المدة فصل ولا يشتر وجود المسلم فيه قبل المحل أسلمه أعطاه مئة ريال على أن يسلمه مئة كيلو من العنب بعد ستة أشهر هل يلزم وجود العنب من حين العقد الى وقت التسليم قال المؤلف لا لا يلزم لان المهم ان يكون موجودا عند وقت التسليم اما قبل وقت التسليم فلا وجد او لم يوجد ما في محظور نقول ما يكفي هذا التعليل نريد دليلا قال نعم الدليل موجود النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار والثمار التمر والزذيب والعنب والبر والشعير وغيرها مثلا ما قال لهم لا تسلموا إلا في شيء يكون موجودا وقت العقد إلى وقت التسليم لا من المعلوم أن كثير من الثمار يوجد وقت العقد وينقطع ثم يوجد وقت التسليم أو قد لا يوجد وقت العقد وإنما يكون موجودا وقت التسليم فهذا دليل على صحة السلم فيما ينقطع في وقت من الأوقات بين العقد وبين التسليم فلا يلزم استمرار وجوده من العقد إلى التسليم فصل ولا يشترط ذكر مكان الايفاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولا في حديث زيد بن سعنة ولأنه عقد معاوبة أشبه البيع ويقول الإيفاء في مكان العقد كالبيع ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء يقول مثلا أعطيك مئة ريال على أن تسلمني مئة كيلو من العنب بعد ستة أشهر هل يلزم أن يقول تسلمني مئة الكيلو في مكة أو في جدة أو في الرياض لا ما يلزم لأن الاصل أن التسليم في مكان العقد فإذا تعاقد في مكة وآتاه بالعنب في جده من حقها لا يقبله يقول لا يا اخي تعقدنا في مكة فاحضر لي العنب في مكة ولا يلزم ان يذكر مكان العقد في عند البيع وليس من شروط السلم ان يذكر مكان التسليم نعم. فإن كان السلم في موضع لا يمكن الوفاء فيه كالبرية تعين ذكر مكان الايفاء ولأنه لا بد من مكان ولا قرينة تعين فوجب تعينه بالقول فإن كان السلم في موضع لا يمكن الوفاء فيه شخصاني ركبا في السيارة وفي اثناء الطريق تناقشا في البيع والشراء فقال احدهما انا عندي عنب كثير وقت استواء العنب وقال الاخر اريد ان اشتري منك عنب الان ادفع لك القيمة تستفيد منها وتتوسع بها ووقت العنب تسلمني اتفقا على هذا ووقع العقد وهما في السياره او وقعا العقد وهما في الطائره او وقعا العقد وهما في الباخره او وقعا العقد وهما في البريه في كشته في رحله بريه اتفق على هذا في هذه الأحوال كلها يلزم أن يقول تسلمني العنب في مكة في الطائف في جدة في كذا يلزم أن يعين المكان لأنه لا يمكن تسليم العنب في السيارة التي تقلهما مثلا ولا يمكن تسليم العنب في الباخرة التي في البحر ولا يمكن تسليم العنب مثلا في الطيارة التي في الجو بل لا بد من تعيين المكان حتى لا يكون هناك اشكال لانه اذا لم يعين المكان فربما صاحب العنب يقول تعال يا اخي اسلمه مني في الطائف دافع الدراهم يقول لا يا اخي لو اردت ناتي للطائف اشتريت شيء ارخص لكن اريد ان تحضره لي في مكة فيحصل الخلاف فلا بد من ذكر مكان التسليم لرفع الخلاف نعم. نعم. وان كان في موضع يمكن الوفاء فيه فشرطه كان فشرطه تاكيدا كانت فان ت... اتفقا بالعقد وهما في مكه او في الطائف او في الرياض وقال المشتري للعنب مثلا تسلمني العنب في هذا المكان في مكة سلمني العنب في هذا المكان في الطائف مثلا فلا بأس إذا ذكر ذكر اسم مكان التسليم اللذان هما فيه لأنه يكون من باب التأكيد لو لم يذكر فلا نزوم له لكن ما دام ذكر فهو من باب التاكيد نعم وان شرط مكانا سواه ففيه روايتان احداهما لا يصح لانه ينافي مقتضى العقد والثانيه يصح لانه عقد بيع فصح شرط مكان الايفاء فيه كالبيع وبهذا ينتقد دليل الاولى وإن شرط مكان سواه رجل من أهل مكة خرج للطائف ومر على أصحاب المسابساتين العنب في الطائف فاشترى منهم عنب يسلم بعد كذا بعد ستة أشهر مثلاً وقال. تحضروه الي في مكة العقد أين جرى في الطائف والتسليم يكون في مكة قال في هذا روايتان إحداهما تقول لا يصح لما قال لأنه عقد بيع وإجارة أشبه ما يكون يعني باع عليه العنب واستأجره في نقله من الطائف إلى مكة فهذا لا يصح الرواية الأخرى تقول يصح ولا إشكال في هذا لأنه اشترى منه العنب وبدل ما يسلمه العنب في الطائف اشترط عليها ليسلمه في مكة أنه يقول يشق علي أن آتي لتجميع العنب من الطائف احضروه إلي في مكة ومن المعلوم أنه إذا كان التسليم في مكة ستكون القيمة أكثر مضافا إليها تكاليف النقل وهذه أظهر والله أعلم في أنه لا إشكال في هذا لأنه قد يشتري مثلا الشيء من مكان ما ويشترط نقله أو إحضاره أو تسليمه في مكان آخر فلا إشكال في هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل ما حكم زياره النساء لقبره صلى الله عليه وسلم بعض العلماء رحمهم الله يقول المراه لا تزور القبور مطلقا ولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ها زياره المسجد النبوي وتصلي فيه الصلاة والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل صلاه تصلي وتسلم على الرسول اذا دخلت المسجد تقدم الرجل اليمنى وتصلي وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وفي اثناء الصلاه تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فهي تصلي وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم دائما وابدا ولا تزور قبره لانها منهيه عن زياره القبور وقبر النبي صلى الله عليه وسلم هو قبر كسائر القبور اخرون قالوا لا يجوز لها زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم لان المراه تاتي ما جاءت لزيارة القبر وإنما جاءت للصلاة في المسجد النبوي والمسجد النبوي فيه القبر الشريف فإذا وصلت إلى المسجد فتزور القبر قالوا كما لو مرت المارأة من بين القبور لا لزيارة القبور وإنما في طريقها فسلمت على اهل القبور فلا بأس عليها يقول ما حكم تلاوه القرآن اثناء الصلاة هذا سؤال مجمل الامام والمنفرد لا تصح صلاتهما الا بقراءه الفاتحه ويستحب لهما قراءه ما سواها والماموم للعلماء رحمه الله